بسم الله الرحمن الرحيم أمة لا تعمل صوت ينادي أمة ورجالها جهرا ونيران الطغيلة تلعبون عبد الله لا بد أن تعمل في دنياك عملا تحيا فيه في إسلام عزيز المربوع ولا بد أن تعمل لآخرتك عملا تضمن سلامة آخرتك ما بين يدي الله سبحانه وتعالى عبد الله هل أنت مأمور للموازنة بين الأمرين بما لا يحيط على الآخر وأن الظلم لطرف على حساب الآخر ليس من الإسلام قلت والله هذا هو عين المعنى الموازنة بين دنيا تحيا فيها بعملك وبكذك مرفوع الرأس عزيز الجالب برهوب الجانب وبين أخرى تعمل لها عملا تضمن عند الله السلامة من أدران الدنيا إن خلت من عبادة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 ومتوسط عمل؟, عمل الفرد الموظف الحكومي في اوروبا في اليوم 8 ساعات عم. متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في اليابان 9 عم. متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في امريكا 10 ساعات والامريكان ينظرون للاوروبيين على انهم كسالى متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في مصر 24 دقيقه اذ نهضت امه في سباق العين والعمل وهي لا تعمل الا بضعا وعشرين 20 دقيقه في الوقت الذي يعمل بيه أحداؤها عشر ساعات أتنهى أتنهى عرب وأجمل ما لديكم أنكم سلمتمونا أمركم وغفلتموا وغفلتمو أمة العاملة ما أجمل أن يجعله النجار من شاره مسبحة وما أجمل أن يجعل الخياط إبرته مسبحة أم عمل أساس الدين أمة النبيها يأمرها بالعمل لآخر رمض إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فزيلة سليغرم تنهض أمة رغيف خذ جد غيرها تنهض أمة تستورد الكبير والصغير من الإمرة إلى الصاروخ تتزل, تتزل تلك ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون أمة الإسلام فتأخذ أزرع تنام فتأخذ أزرع تجالع فتأخذ أزرع إنها أمة الإسلام ما بالعمل قامت به إلا وأجرت عليه ومع ذلك تركت العمل, العمل. يا سر شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان أمة لا تعمل وذلك لفضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان والان مع المات إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونبتذيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد يا إخوة الإيمان والإسلام لقاءنا اليوم معكم بأمر الله عز بعنوان أمة لا تعمل أمة الإسلام لا تعمل السبب هذا العنوان أنني رأيت كثيرين من أمة بل ومن الدعاة كل منهم يرسل إلى فريق مخالف للآخر والإسلام ليس مع هذا ولا مع ذلك رأيت أناسا يعلون من شأن العمل ويخفضون من شأن العبادة ويقول قائلهم العمل عبادة لا يقصد المعنى الشرعي الحقيقي المحتمل الذي سنذكره بل يذكر معنى أن العمل يكون حرباً للعبادة وسبباً في تضييع العبادة ورأيت على الطرف الآخر أناساً وعلى النقيد من ذلك أناساً يدعون إلى الانغماس في العبادة وترك العمل كلية ظناً من كل واحد منهم أن العمل والعبادة بينهما تعارب ولا تعارض بين الإسلام العمل في الإسلام مأمور به والعبادة في الإسلام مأمور به هؤلاء الذين أعلوا من شأن العبادة على حتاب العمل أساءوا من حيث أرادوا الإحسان رجعت لأجيب على هؤلاء وأولئك استضعت بكتاب الله عز وجل وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محاولة للتوفيق بين الرأيين ومحاولة الوصول إلى الصوات فرجعت أول ما رجعت إلى كتاب الله عز وجل فوجدت العجب العجاب صدقا وجدت ما لم أكن أتخيله من دروس عظيمة في هذا الباب غفل عنها كثيرون نسأل الله الثبات على الحق رجعت إلى كتاب الله فوجدت الدنيا تتكرر في كتاب الله مئة وخمس عشر مرة الدنيا بكل مشتقاتها تتكرر في كتاب الله مئة وخمس وكذلك الآخرة تتكرر مية وخمفتاشر رغم أنهما لم يجتمعا في آية واحدة إلا فيما لا يزيد عن خمسين آية من مثل قول الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا قلت ما المعنى أن تكون الدنيا عدد مرات ذكرها في كتاب الله نفس عدد مرات ذكر الآخر هل هي إشارة إلى الموازلة المطلوبة من المسلم بد أن تعمل في دنياك عملا تحيا فيه بإسلام عزيزا مربوعا ولا بد أن تعمل لآخرتك عملا تضمن سلامة آخرتك فيما بين يدي الله سبحانه وتعالى هل أنت مأمور بعمل في الدنيا تسعد به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 وبين أخرى تعمل لها عملا تضمن عند الله السلامة من أدران الدنيا إن خلت من عبادة حقا ثم بعد ذلك وجدت الأعجاب وجدت الحياة تتكرر في كتاب الله مئة وخمس وأربعين مرة وكذلك الموت الموت مية خمس واربعين مرة والحياة 145 مرة. يعني أنت مأمود بالموازنة بين الحياة والموت نعم لكن لا ننتى حظ الإسلام على الشهادة ذلكم الحظ الذي استل من قلب كل مؤمن حب الدنيا والركون إليه لكن تكرر الحياة والموت بنفس العدد. يدل على أنك لست مأمورا بمجماس في عبادة وترك الدنيا لأعداء الله يقودونك فيها تعيش فيها على مقدراتهم وتأكل فيها من خيراتهم لست مأمورا بذلك بل تابعت هذا الباب فوجدت ما هو أعلى وجدت الإيمان يتكرر في كتاب الله 811 مرة 811 مرة ووجدت العلم والمعرفة معا يتكرران 811 مرة بنفس العلم علم وإيمان وفي ذلك إشارة إلى أن العلم يحتاج إيمانا وإلى أن الإيمان يحتاج علما تعلم أنه لا إله إلا الله من شروط لا إله إلا الله العلم ركيزة الإيمان الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتاج علم فأعلم أنه لا إله إلا الله قلت ولعلها إشارة إلى أن العلم بلا إيمان وبلا أخلاق قوة مدمرة ولا بد أن يستثمر المسلمون علومهم في خدمة الإسلام ونظرت إلى أمتي فوجدت أغلبها لا يعمل ومن يعمل منهم ليس بإثقاظ وليس بإخلاص وما وجدت عاملا وهو يعمل إلا فيما ندر يفكر وهو يعمل في دينه في إيمانه في بلده في وطنه لا وجدت إلا من رحم ربي وعلى النقي وجدته لا عند آل الباطل من يحرص على بلده على وطنه بعمله أخل رجع من كان له صديق فرنسي قال يسلم أحبه وحبا شديد يقول حدث منه أمر أغضبني فإذا به في عليلي لبا سألته يعلق لي بيقول نزلت اشتريت جاكت بمبلغ مثلا 200 كنية أو 200 دولار حاجة وتاني يوم لقيت زمناتي اشترو بمية بنص السنة قالوا انت متعرفش ان في اوكاديونات هنا بتوصل لخمتين في كان معاها الاخ الفرنسي فبعتب عليه بقوله لما انت عارف انه بكرة في اوكاديونات ده بمتين هيبقى بمئة ليه ما نصحتنش ان انا اشتري ايه تانين قالوا المئة اللي انت هتتفحها دي هتعود بالخير على بلدي وبلدي اولى منك اهل الباطئ يعلموننا الوطنية والتذكيري دلهله لا تعمل عنوان يؤلم عنوان يسيء هل نحن امه لا نعمل نعم اخر اشطاء في التسعينيات مصيبه صاعقه على راس كل مصر. متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في أوروبا في اليوم 8 ساعات ومن شهور نزلته فرنسا بعد ل7 ساعات فرنسا بعد إنما أوروبا كلها كامل 8 ساعات متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في اليابان 9 ساعات متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في أمريكا 10 ساعات والأمريكان ينظرون للأوروبيين على أنهم كثالة متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في مصر 24 دقيقة الشيخ تيش كان بأسامه كان رحمه الله فبعرض عنه الأمر الأمر دا كان ذكره الشيخنا الشيخ دزالي رحمه الله فقال كلمة جميلة الشيخ تيش قال لي يا ابن أصل الموظفين عندنا عملهم فيه ثلاث ساعات رايح ثعبان في المواصلات وثلاث ساعات راجع ثعبان في المواصلات وال 24 ديوئة دول ضم زمن الراحة الثعب يعني في الراحة الناب ايه بيريح وشر البلية ما يضحك اتنهض امة في سباق العلم والعمل وهي لا تعمل الا بضعة وعشرين دقيقة في الوقت الذي يعمل فيه أعداؤها عشر ساعات أتنهى من هذه الأمة هذه أمة العمل هذه أمة أول ما نزل على نبيها قوله تعالى اقرأ أمر بعمل هذه الأمة من العجيب آخر ما توقعته في أعداد القرآن أمرها جد جد وجدت كلمة العمل تكررت في كتاب الله 359 مرة تخيلت أن العبادة هتكون إيه أعلى لإيه لفظة العبادة تكررت 275 مرة يعني العمل أكثر من العبادة دققت وتوقفت مع الرقم 359 مرة تخيل لإيه تقلت عدد أيام السنة الهجرية إشارة إلى أن المسلماء مأمور بالعمل يوميا وأنه لا يجوز أن يمر يوم في حياة المسلم بلا عمل نافع لدينه ووطنه العمل 359 عدد أيام السنة الهجرية إذا يعني الجمعة مش أجادة؟ الجمعة مش أجادة؟ ها الجمعة مش أجازة. يعني الجمعة مش أجادة إذا يستبتع عن اليهود والحد عند النصرة؟ لا مش أجادة الدليل أم الشيء اسمع قال تعالى يا أيها الذي لآب إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الباية ذلكم خير لكم بس قف بلاش عشان هايزاعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة عندكم استعادات لا أفمع الآية دي شوية أولا النلاء بها التي هي بالتعيي إشارة إلى أن المسلم بعيد سيقترب من جناب الله ومن جلال الله بالصلاة ثم النداء بصفة الإيمان إشارة إلى أنه لن يلبي نداء الله إلا أي ثم جعل الصفة فعلا ماضية يا من حصلوا الإيمان ثم إذن يا أيها الذين آمنوا إذن No, الفعل مبنى للمجهور ليعلمك ربك أن القضية في الآذان ليست في شخص المؤذن فليس المؤذن هو الذي يناديك إنما الذي يناديك من شرع الآذان وهو الله وبذا تعلم يا تارك الصلاة مدى جرمك لما ناباك الله فلم تجد اللي بناديك مين ربي بس القرآن قال إذن ما قالش إين وإذا في لغة العرب وعند البلغاء تستعمل في الكثير الغالب المتوقع الحدود إين في القليل النادي المشكوك فيه ما تقولش إن طلعت الشمس آتيه خطأ لأنها بأمر لأنه إن شاء الله ستطل إنما إذا صلعت الشاب طب لي القرآن قال إذا قلت إشارة إلى أن ديار الإسلام وأرض الله بأسرها لن تخلو من اللذاء بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يبقى إذا معناها إيه أن ربك حكم وقضى أن أرضه لن تقلو من النداء بتوحيده كده في مشكلة يعني الجماعة اللي عودين ينغوا الآذان يحاربون من يحاربون الرحمن وهي يقضر لا قلت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إشارة إلى أن أرض الله لن تخلو من النداء لبيت الله لتلبية أمر الله بالصلاة في بيت الله رضي الدنيا أم أبت رضي الملحدون أم أبوا رضي المنافقون أم أبوا رضي الصهاينة أم أبوا رضي آل الطابور الخامس أم أبوا رضي بياع الأذيان أم لم تخلو الأرض من النداء بالله أكبر من الذي أخبر بذلك إلا الله. إذا نودي للصلاة من يوم الشوار موطن الشاهد من كنا نقول أن تجد المفكرين يقولون من هنا بمعنى فيه والمعنى إذا نودي للصلاة في يوم الجو أثناء يوم الجو طيب لو كانت من بمعنى فيما جاش في لي من هنا جاش في من للتبعيد وأنا أقول من بمعنى من ومعنى التبعيد هنا لا يفارقها جاش في لي إشارة إلى أن المسلمة مطالب بترك عمله وقت الصلاة وفقه ثم يعود لعمله النافع لدينه وبلده وإشارة إلى أن يوم الجمعة ليس أجازة أسبوعية فرضية بأثره كسبت عند اليهود ولكن أحد عند النصارى إنما المسلمون أجازتهم الفرضية هي في كل أوقات الصلاة وفق خمس مرات صرت عليك تتب شغلك وتروح لله وترجعتين بدليل فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وبتغو وبتغو من الله واذكر الله شك الجبال يعني العمل لا يميديك عن ذكر الله يبقى من يوم الجمعة يعني بعض يوم الجمعة يعني أنت مأمور بتلبية نداء الله في جزء من جمعة من يوم الجمعة يعني بعض يوم jun يعني أنت مأمور بتلبية نداء الله في جزء من ولا نمسى حض النبي صلى الله عليه وسلم على التذكير لصلاة الجمعة حديث صحيحам Подراح للجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرر بدلا إلى آخر الحديث طيب هذه الأمة التي هذه أوامرها كيف لا تعمل ومن أين أتيت أتيت من الركون لغير الله عز وجل ومن ترك منهج الله عز وجل ذلكم المنهج الذي لا يدل إلا على خير ولا يسوق إلا إلى خير ولا ينهى إلا عن شر بالعجب أن الأمة التي قال لها ربها أول ما قال يقرأ لا تقرأ غريب عجيب الأمة التي قال لها ربها قل سيروا في الأرض ثم انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا وفانظروا الثانية السير من أجل النظر والأولى سير ثم نظر لا تسير إلا للهو واللعب ولا تسير للعبل جاد المتقن تركت كل أوامر الله عز وجل تركت كل أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم أيام عزة الأمة كان منهج الله هو القائد وحينما تزل أمة أمة الإسلام اعلم أنها تركت منها جرلال نظرت في تراث أسلافنا فوجدت العجب العجاب أمر عجب جدا وصالح الأمة العمل الذي في مصلحة الأمة مقدم على الفروض الكفائي أمر عجب جدا أن أقع على فتوى لإمام الحرمين لإمام الجوين يحرم على الخليفة الحق انت سمحها ان كان حجه يعطل مصالح المسلمين يحرم عليه الحج ان كان حجه يعطل مصالح المسلمين ما هذا فقهاءنا يحضون على العمل والعمل المجمر يقدمونه على العبادة وفقه الزائدة العبادة الفرضية شيء والعبادة الزائدة اللي هي السنة اللي هو من هذا الحق تتخيل أن الإمام مالك يقول طلب العلم أفضل من النافلة الإمام مالك يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة والإمام الشافعي يفتي بأن طالب العلم مقدم في الزكاة على العابد فإذا سئل قال لأن طالب العلم علمه له ولنا أما العابد فعبادته له وفقط بلده أعطف من ذلك الإمام الشعران وهو من أقطاب الصوفية بعيدا عن توجه بعيدا عن عقيدته لكن أتينا فيك مثال لأهل الزهد في بعيدا عن الأمور الأخرى أخذ مما سبق قوله الصناع أفضل من العباد فتوى بيقول الصناع أفضل من العباد ويقول ما أجمل أن يجعل النجار من شاره مسبحته وما أجمل أن يجعل الخياط إبرته مسبحته هذه الأمة بهذه التوجيهات الآن لا تعمل أمة النبيها يأمرها بالعمل لآخر رمة يقول فيما رواه الإمام أحمد بسند عزم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرق سألت لصي ليه فسيلة تخيل زمان كان النخل ممكن يقعد من عشر لعشرين سنة عبل ما يمتجش دلوقتي مع التقدم قالوا النخل الجديد ممكن يقعد على الأقل أربع سنين النخل الملؤول يقعد على الأقل سنة القيامة بتقوض وبعدين تجايب النفس اللي صلى الله عليه وسلم مثال لحاجة بعض زمن طويل يقول لك المريس يعني شرس على العمل لآخر رمق زرع غيرنا فأكلنا ونزرعه ليأكله غيرنا إذا دي أمة هذا توجيهها بل الأعجب من ذلك أخص أعمال الدنيا الزرع من أجل الأكل يقول الله يبقى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومت من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل به إنسان أو حيوان أو طيب إلا كان له به صدق الله أكبر من زرع زرعا او غرس غرسا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طيب إلا كان له به صدقة ياخد بإيه السواء بل روى الإمام أحمد بسند حسن هذا الحديث بلفظ آخر يقول من يزرع زرعا كان له من الأجر مثل ما خرج منه يعني اللي انت كلت اللي انت دعت اللي انت أكتلت عيانك اللي انت تجرت فيه كله هتاخد بإيه أجر أمة كل عمل تؤجر عليه ومع ذلك لا تعمل ما هذا الضيار الأمة اللي أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أمة اقرأ لا تقرأ نسبة الأمية أعلى نسبة أمية في الوجود في اليابان الأمي ليس الذي لا يجيد القرارة لكتابة إنما الأمي من لا يجيد استخدام الكمبيوتر بأعلى استخدامه يتنفجون بأمية المصطفى صلى الله عليه النبي الأمي الهاشمي العربي قلت أمية المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف على جبينه وركن ركين في إعجاز القرآن أما أمية أتباع النبي العدنان فوصمة عار على جبين كل أميه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين لتتكامل أركان الإعجاب ولبيان الأدلة على أنه من عند الله أمية النبي صلى الله عليه وسلم إنما أميتك أن وصمة على شبينه القرآن بيولئ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقر وربك الأكر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تكررت القراءة مرتين والعلم مرتين والخلق مرتين قراءة كونية وقراءة شرعية أو قرآنية وقدم القرآن القراءة الكونية على القراءة الشرعية بذليل قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ كونه اقرأ مخلوقاته توصلك إلى الإيمان به والإيمان به يأمرك بقراءة قرآنه قدم القراءة الكونية على القراءة القرآنية لأن قراءة الكون توصل الإيمان بخالق الكون ومن ثم قراءة كتابه تعبدها والعلم تكرر مرتين والخلق مرتين إشارة إلى علم شرعي وإلى علم دنيوي جميل هذه أمة العلم والقراءة والقلق لا تقرأ كون الله ولا تقرأ كتاب الله ولا تتعلم كما أمر الله تجد كثيرين من الشباب ينغمس في طلب العلم الشر في عمل بالآن إلى تزيد تتصل بها أخت إذن خلص دراسة وعوز أبو يصرف عليه والتحق بكذا أبو يقول له اعمل يا بي يقول له لا أنا عاوز أتفرع العلم الشر سبحان الله شوف القرآن بيقول لي وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يعني الأمة الإسلامية لا تطلب العلم الشرعي كلها وهذا علم شرعي فرضي أما التبحر للإفتاء والتعليم لا يجب على الأمة بأسرها مجموعة قليلة تخرج للعلم الشرعي والأمة الإسلامية محتاجة الدكتور والمهندس والطبيب والمدرس والنجار والحداد والسباب وكلهم يخدموا الإسلام في ملحا ويسد صغرا من صغور الإسلام لكن العجيب أن القرآن بيقول وما كان المؤمنون ليغفروا الآية جاءت في سورة الجهاد سورة التوت وعبرت عن الخروج لطلب العلم الشرعي بنفذ الجهاد النفر إشارة إلى أن طالب العلم مجاهد في سبيل الله يحرس صغرا من صغور الإسلام لكن هي هي نفس الآن التي أمرت المسلمين ضمنيا بالتبحر في العلوم الأخرى لنفع الإسلام فإن كانت قالت ونهت الأمة عن الخروج بأسرها للعلم الشرعي من باب أولى وضمنيا تأمر البقية الباقية بالخروج للعمل الدنيوي الذي ينفع الأمة الإسلامية هذه الأمة التي أمرت بذلك اسمع ما يحدث فيها أكلنا بمقدرات غيرنا أكلنا جهود غيرنا وأصبحنا كالذي قيل فيه كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير على لسان وزير الزراعة المصري الأسبق في شهر 5 سنة 2005 في جريدة الأهرام تستورد 50% من حاجياتها من القمح رضيك الخوف مصر تنتج في الزرى السفراء 8% من حاجياته وتستورد 92% من حاجياته في باب الزيوت مصر تنتج 10% وتستورد 90% من حاجياته في دار السكر انصدق مصر تستورد 30% من حاجياتها مصر دمين سلة العالم الزراعي تستورد أغلب ما تحتاج إليه أتنهض أمة رغيف خذها من كد غيرها أتنهض أمة تستورد الكبير والصغير من الإبرة إلى الصاروخ لا الله ستزل تلك الأهم ودليل على ذلك فكرم حاضرة لك الله يا رسول الله لما دعونا للمقاطع قام أناس يعارضون وقالوا انت عارف انت دمرك اللي انت بتؤمرهم قفعتها الأنسلين المصري أو الأنسلين الذي يدخل مصر لعلاج مرضى السكر كله بالمرك مركب يعني ذا مركب لمصر حاجياتها من الأنسلين الذي يعالج الملايين من مرضى السكر كنت و الذي وصل الأمة إلى أن تستورد دواءها تخازلنا تكاسلنا تركنا للعمل النافع وصلنا إلى عدم نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في محنته في شدته في الإساءة إليه لا تستطيع أن نقاطع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يصدر إلينا ما نحتاج إليه ولم احتجنا إليه ولم لا نأكل من جدنا لماذا لأننا أمة متخاذلة وانظر إلى الناس كيف يعملوه ما تفردت به ما هو عطاء الله لك تكافلت عنه وأخذه هم الدكت مثلة مصرية الملوخية مش موجودة درصمات تسمى الملوخية المصرية أكلها دبلوماسي يباني عند أحد الدبلوماسيين المصريين سأل عنها أخذها إلى بلدي تتخيل اليابان تعمل اين تصدر منها 26 منتج من ضمن معجول اثنان ومكعبات واشياء اخر بلاش الجرجير المصر له منظمة عالمية تحمل اسمك مقرها روما ايه رأيك اهذه اه امة تعمل أمة قال لها ربها وشخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الجافر من العلم ومن العجل ألا تستطيع استخراج عطاء الله للأرض الله ما تخره الله لك تعجز عن الانتفاع بك لا يكون ذلك إلا بالتسول متخاذب أمة العمل لا تعمل فهل ستنهض هذه الأمة سبحان الله فوق حب الإسلام على العمل عارف يعني إيه النصارى يبقى عندهم الحد أجازة ولي يهود السبت أجازة وإحنا ما عندناش أجازة عارف يعني إيه إن عدد مرات العمل في القرآن هي عدد أيام السنة يعني إشارة أنه أنت يوميا عندك عمل مطلوب منك عمل ولا تعمل وهم يعملون في دروس التربية أول طريق الإسلاح ونحن نتحدث عن الإنفاق قلنا من فضل الله على هذه الأمة قلت بالنفس قلت أتخيلوا أن إنفاق الرجل على أهله وأن كده في الخارج من أجل لقمة العيش إن كان خيرا لا له ولا عليه يعني من على تهلك على الدول فوجدت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على عيالك الله أكثر هناك عطاء بعد ذلك تنفق على عيالك تأكل تأكل عيالك تطعب عيالك تسر وتسر عيالك ثم تؤجر أعظم الأجر حديث الدليس العصري حتى اللقمة في البخاري ترفعها إلى في زوجك صدقا قل ابن حجر يقول وفيه ذليل على أن المباح والمتلزز به إن قصد به وجه الله أجرت عليه فإنك لا ترفع الطعام إلى فم زوجك إلا حال الدعابة والملاعبة ومع ذلك إن قصدت به قصدا صحيحا وجرت به أرأيت أمة تأكل فتأخذ أجرا تنام فتأخذ أجرا تجامع فتأخذ أجرا إنها أمة الإسلام ما من قامت به إلا وأجرت عليه ومع ذلك تركت العمل قلت حينها جملة هذا باب للترضيتي على إحسان العمل وعلى إتقال العمل فتعت زبتم قلتوا من إيه نعم الشيخ هياخد ثواب على عمل من إيه للإتقال والإحسان قدرت لكم إيه قلت لكم اللي رايح شغله أرفام كربان جهآ متدقين من شغله بيقوم بالعمل على أكمل وجه لا صح طب اللي رايح شغله فرحانه مبسوط يقوم بالعمل على أكما الوجه يبقى التاني متقن طب المسلم يروف شغله عامل إزاي المسلم الذي يعلم أن عمله بتصريح المية في ميزان حسناته تيجي كده راح الشغل تعبات ومخدتش رفكت في النوم لما تذكر أن شغلك ده في ميزان الحسنات إيه اللي يحصل النشط يدي تلتا عداد الدنيا شغال وعداد الاخرى شغال عود ايدان يبقى هتروح شغلة ايه مبسوط سعيد وحينما تؤدي عملك سعيدا سيخرج على اكمل وجه شفت فوق الجانب الاخرى وكان بزنيان لما النبي يقول لك صلى الله سلم ان عملك ده تأخذ عليه اعظم اجل ان يجرأ هتقوم بي سعيدا على اكمل وجه يبقى ستتقن عملك ستنفع أمتك يبقى أمة التي تستورد كل شيء غفلت عن نباء الله وعن توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمة إلى جادة الصواب وأن يوفقها للخير وأن يوفقنا لعمل نؤذر عليه أخرويا ويفيد ديننا وبلدنا دنيويا نمهض بأمتنا من خلاله إلى أعلى عميين سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إن قضيت عذابي غدا فلا تدلهم على مكاني حتى لا يقول عبد من دل عليه ربي أسألك أن لا تعذب لسيد النطق بتوحيدك ولا يد كتبت حديث رسولك ولا رجلا مشت في سبيلك سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفره